بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمر قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الناس سنلقي عليك قولا ثقيلا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 اصْمِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ الْوَجْحِيمَ وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 فَكَانَ قَوْمُهُ مَتَيَسِّرًا مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ, في فضل الله وآخرون يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 Allah'a Allah gafur, Rahim